وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا الا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك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 والذين آمنوا بالباطل وكفهوا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجر مسمى الجابهم العذاب ولا وهم لا يشعون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم, وإن جهنم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 وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا اللَّهُ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ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 أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثول الكافرين والذين, والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون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 يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا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 وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السوء أَمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ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 الارض بعد موتها ان في ذلك لايات لقوم يعقلون ومن اياته ان تقم السماء والارض بمره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 وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فَمَن يَهْدِي مَن أَظَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ الْنَاصِرِينَ فَأَقِنْ وَجْهَكَ لِلْدِينِ حَنِيفًا فِطْرَة اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِيمُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 رحمة إذا فريق, منهم إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أزلنا عليهم سلقامه فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحون وَبِهَا وَإِطْصَبُهُمْ سَيَّاتُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقُونَ الله أَوْ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُرُ الْإِزْقَارَ مَن يَشَاءُ ويقدر إِنَّ في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.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 فاتن فتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيدسطه في السماء فيبصقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا, ويجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله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 ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير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 فاصبر إن وعد الله حقه ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> ألف لام مين تلك آيات الكتاب الحكيم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 ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم, ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوى أولا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 خالدين فيها ووعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسيا أن بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ما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 ومن لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَلِشْكُرُ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْظُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِك بِاللَّهِ, يا بني لا تشرك بالله إِنَّ الشرك لظلم عظيم ووصينا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 فتك مثقال حبة من خردل فتكون في صفره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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَتَبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ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 ترى أن الله يُلِجُ الليل في النهار ويُلِجُ النهار في الليل، وسَقَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌ يَجْرِي إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجُودُكَ الظُّلَّة لِدَعَوِ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلَى الْبَرِّ فَلِنْهُمْ مُقْتَصِدُونَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلَّا كُلُّ خَتَارِ كَفُورٍ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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما, لتنذر قوما ما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 ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه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 ويوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترائذ المجرمون ناكس رؤسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعم الصالح إننا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم ولكن حق القول مني لا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 بذلك لا آيات أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرُوَّا أَنَّ نَسُوقُ الْمَاءِ إلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَفْوُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنَّكُمْ صَادِقِينَ قل يوم الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ فَأَعْرِطْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ بسم الله الرحمن الرحيم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 ائهم هو اقصط عند الله فان لم تعلموا اذاهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناحهم فيما اخطأت به ولكن, ولكن ما تعمدت كنوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله, في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم عروفا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 ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يخرب لا مقام لكم ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن وما هي بعورة وما يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنها ثم سئل الفتن تلاها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدباء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 رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد سلقوكم بألسنة حداد اشحه على الخير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 وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ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 وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطرواها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا زينتها فتعالين فتعالين امتعكن واسرحكن سرحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما